شاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده أعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما قد الله السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ مَا بِنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّىٰ 111. وقصبة الذين من قبله كانوا أشد منهم قوة نعم نقب التل فينا اثا Oh <laughs> Come مِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ومن كم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات ل وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ أَمِنْ آيَاتِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ fi zalika لآيات لقوم يسمعون ومن آيات ذي يريكم البوق خوبا وطمعا وينزل من السماء Allah'a emanet ورب لكم مثل من أنفسكم هل لكم مما ملك أيمنكم من شركاء في رزقنا؟ ا في سواء ا انتم في سواء نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فطر الناس عَلَيْهَا ذلك الدين القيم وما فينا أكثرنا من الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مكت ثُمَّ سَوْفَ يُدْعُو رَبُّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّن نُّحْرَةٍ فَرِيقٌ تَنَمَّتْ تَعُفَّ فَتَأُلُّمُونَ أَمْ أَنْذَرْنَا عَلَيْهِمْ صُلْطَانًا فَهُوَ يَتَفَكَّلُ بِمَا كَانَ فَرِحُوا بِهَا Mm-hmm. shit el franco meio mi tu kon na الْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَزَّ نَاصِرِكِ اللهُ رَفَعَ الذُّلَّ وَالْبَغْضَ أَرَى مَا كُنْتَ فأصم وجذك على الذين هم المؤمنين قوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك Ha <haz> <haz> ha qu ku mas olay je ta bi ati la ku na تَنَّكَ الَّذِينَ الَّذِينَ